باب ما جاء في بيع النجاسة وآلة المعصية وما لا نفع فيه قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه واكلوا ثمنه رواه الجماعة وعن عبد الله بن عباس وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها وان الله اذا حرم على قوم اكل شيء حرم عليهم ثمنه رواه احمد وابو داود قال رحمه الله وهو حجه في تحريم بيع الدهن النجس قال رحمه الله عن ابي جحيفه انه اشترى حجاما فامر فكسرت محاجمه وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن ولعن الواشمه والمستوشمه واكل الربا وموكله ولعن المصورين متفق عليه قال وعن, وعن ابي مسعود عقبه ابن عمرو قال رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن رواه الجماعه قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وقال ان جاء يطلب ثمن, ثمن الكلب ثم كفه ترابا رواه أحمد وأبو داود قالوا عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور رواه أحمد ومسلم وأبو داود بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا سبحانه ويرضى ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا ربي علما وعملا قال رحمه الله كتاب البيوع أولا مناسبة الكتاب لما فرغ المؤلف رحمه الله من بيان العبادات التي يقصد منها الثواب والأجر الأخروي شرع في بيان شرع في بيان المعاملات التي يقصد منها التحصيل الدنيوي فبعد أن جاء بالعبادات لأهميتها ثن بالمعاملات لأنها ضرورية لهذه العبادات وأخر النكاح لأن شهوة النكاح غالباً تتأخر عن الأكل والشرب وحاجات الإنسان التي يحتاجها في البيع وختم بالجنايات والمخاصمات والحدود لأن وقوع ذلك في الغالب انما يكون بعد شهوه البطن وشهوه ماذا وشهوه الفرج وهذا ترتيب منطقي البيع لغه اخذ الشيء واعطاء الشيء مشتق من البائع مشتق ماذا من البائع ويستعمل البيع في الشراء فيقول بعت وهو يقصد ماذا الشراء لكن غالب على ماذا غالب البيع على ماذا على أخذ, السلع على أخذ السلع لكن كذلك يطلق على دفع السلع وإعطائها بمقابل مالي يطلق عليه كذلك بيعا في اللغة فهو يسميه ماذا؟ من, ماذا من الأضداد فهو ماذا؟ يقال في اللغة من الأضداد فيستعملوا في البيع ويستعملوا في الشراء وهو البيع جمع والبيوع كما قال الإمام كتابه البيوع جمع بيع, جمع بيع والغالب أن البيع وهو مصدر أنه لا يجمع المصادر ماذا لا تجمع في الغالب لكن جمعت البيوع لماذا لتنوعها وكثرتها وإلا في الغالب مثل هذه المصادر لا تجمع قال كتاب البيوع ثم قال رحمه الله أبواب ما يجوز بيعه قلنا البيع في اللغة هو مأخوذ من الباع البيع في الشرع أو الاستلاح معاوضة عين أو منفعة بمثلها ولو في الذمة على الوجه المشروع فلما قلنا معاوضة عين علمنا أن البيع من عقود المعاوضات فأي معاملة فيها معاوضة فهي ماذا في الغالب أنها من عقود ماذا من عقود يطلق عليها ماذا عقد بيع في الغالب وإعتقال معاوضة عين قد تكون عين سيارة بمال أو معاوضة ماذا منفعة ماذا بمال منفعة مثلا إيجاء مثلا أجرة مكان فيطلق عليه ماذا جيد قد يدخل في ماذا في البيع أو بيع منفعة نضرب بيع منفعة معاصرة الآن ما تقدم لك شركة مثلا الكهرباء أو تقدم لك شركة الاتصالات شركات الاتصالات هذه أصلا ماذا هو بيع هي عقود يبيعونك ماذا المنفعه ينبيعون كماذا المنفعة وقد يقال انها مثل مثلا الاتصالات تختلف مثلا عن البيوع مثلا في الكهرباء لكن غالبا البيع يكون ماذا يقابل العين مال او يقابل المنفعه مال أو يقابل العين منفعه فقد تصل تسع ماذا تسع صور جيد يذكرها الفقهاء رحمهم الله لماذا قلنا ولو في الذمه لماذا قلنا ولو في الذمة؟ ها؟ قد يكون ماذا هو يقولون قد يكون ماذا هذا المشروع في هذا جيد؟ على الوجه المشروع لنخرج الربا هو والبيوع ماذا؟ ماذا؟ يقولون من هو من الربا فالربا بيع فهو ماذا يبيع مال بمال؟ لكنه بيع محرم ولذلك قلنا على الوجه ماذا؟ على الوجه المشروع. البيع جائز بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين ودل عليه القياس والعقل والاستقراء فهو يعني بالنظر الصحيح أن البيعة يحتاج الناس إليه فجازت ماذا هذه البيوعات الأصل في البيوع والعقود والمعاملات واكتساب الأعيان الأصل فيها الإباحة والحل هذا أصل ولذلك لا نأتي لمن يحل معاملة أو يحل عينا من الاعيان المنتفع بها لا نأتي نقول له ما الدليل على حلها لا نحن نقول ماذا الذي يمنعها هو الذي يطالب بالدليل فالاصل في عقود المعاملات الماليه والمعاوضات والبيوعات الاصل اول ما يستحضر طالب العلم انها حلال ثم يفتش عن ما قد ماذا قد يمنعها وإلا في فالأصل الأول الذي يستحضره أن الأصل فيها الحل والإباحة وحتى في الأعيان المنتفع بها الأصل فيها ماذا؟ الحل والإباحة فلو سألك إنسان انا أريد أن أنتفع بكذا او استخدم كذا او العين الفنانية الأصل في ماذا؟ أنها مباحة في, المعا... ماذا؟ في العقود ماذا؟ المعاملات والمعاوضات وماذا؟ وما يحتاج إليه المكلف من الأعيان الأصل فيها ماذا؟ الإباحة واضح؟ فالذي يطالب بالدليل من هو؟ المانع وليس المبيح ولذا المؤلف رحمه الله لا يذكر البيوع الجائزة يذكر ماذا المحرمة لأنها هي التي خلاف خلاف الأصل ولذلك قال أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز ثم جاء قال الباب الأول باب ما جاء تاملوا معي في بيع النجاسة وبيع وآلة المعصية بيع آلة المصيح وما لا نفع فيه المؤلف كأنه بدأ من البداية يشير لك إلى مسألة لطيفة ويقول العلل التي ينهى عن البيع فيها أولا واحد بيع النجاسة فلا يجوز بيع النجاسة ثانيا لا يجوز بيع آلة المعصية ثالثا لا يجوز بيع ما لا نفع فيه فكأنه يشير إلى مسألة مهمة جدا في البيوع ويلفت طالب العلم إليها النظر إلى باب العلل فالمعاوضات والمعاملات قائمة على النظر في العلل فأحيانا إذا جئت أن مثلا في مسألة وردت معاصرة وردت أن تنظر في بيان حكمها مثلا خذوا التأمين التجاري التأمين التجاري معاملة معاصرة فيها عقد معاوضه أنت تأخذ من الشركة ضمانا ماذا بإصلاح مثلا سيارتك أو جهازك جيد بمبلغ قدره كذا هذا التأمين بدايه الأصل قد يتوهم الإنسان أنه ماذا أنه جائز لكن لما نعرض عليه العله التي قد ماذا يمنع منها أن في ماذا غررا فقد تشترك سنوات طويلة ولا تستفيد ريالا واحدة وقد يكون في الشهر الأول تغرم الشركة مبلغا يضاعف مبلغك عشرات المرات وهذا غاية في الغرر لأن الغرر هو مكان مجهول مجهول العاقبة فمن فوائد دراسة كتاب البيوع معرفة العلل التي تناط بها الأحكام ولا يخفاكم أن علل المنع والتحريم في المعاملات معللة يعني لا نقول مثلا أن العل في تحريمي مثلا الأصنام أو تحريمي بيع الخمر أو الخنزير أو النجاسة أنها تعبودية لا الغالب أن مثل هذا ماذا معلل طيب ما فائدة كوننا نعرف أن الأحكام معللة القياس عليها فيأتي طالب العلم في أي مسألة تعرض عليه يقيس على هذه العيلة؟ هنا يتميز الفقيه تميز الفقيه لما يأتي في أبواب المعاملات والمعاوضات وغيرها والأحوال الشخصية وغيرها يأتي هنا في استحضاره للعيلة التي ماذا عن الإسلام مثلا بماذا بها العيلة التي منع من أجلها كثير من المعاملات والعيلة التي من أجلها ماذا, ماذا رخص الإسلام في كثير من المعاملات يعني مساله العرايه ما العرايه ماذا بيع ماذا التمر بير ماذا؟ بالرطب على رؤوس النخل الاصل ان بيع التمر بالتمر لا بد ان يكون يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء حتى لا يقع في الربا لكن الاسلام رخص لك في مساله فقال يجوز في زمن مثل الصيف الانسان تتشوف نفسه الى الرطب فقال يجوز مدام تحتاج الرطب وقد يبقى عندك التمر الناشف الذي لا تستفيد منه رخص لأهل البيت في العاريه ما العارية أن يأخذون أو العارية أن يأخذون التمر مقابل ماذا الرطب مع أنه لا يمكن تحقق المماثلة قد يتحقق القب لكن ما تحقق ماذا المماثلة يكون ماذا ربا فضل يكون ربا الفضل لكن الإسلام رخص في هذا لحاجة المكلف إلى ماذا لحاجة المكلف إلى مثل هذه ماذا الصورة فهذه علة يستفاد منها في ماذا في تعليل الأحكام طيب إذن كأن المؤلف أشار إلى علة للنهي أولها النجاسة ثانيها الحرمة والنهي يكون محرمه إن الله حرم جيد الثالثة ما لا نفع فيه الرابعة جيد ماذا أن يكون من آلة ماذا المعصية جيد مستأتي هذه المسائل ولذلك ذكر الفقهاء في شروط البيع ماذا قالوا أن يكون المبيع مباحاً وعند بعضهم طاهرة فلا يبيع الدم لأنه نجس أو يبيع الميت لأنها ماذا نجس نعم قال رحمه الله عن جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم بيع الخمر في رواية البخاري إن في روايات البخاري أنه سمع النبي وهو بمكة عام الفتح، فكأن هذا التحريم كان ماذا على رؤوس الناس؟ إن الله حرم بيع الخمر. في رواية إن الله حرم ورسوله حرم. انتبهوا معي في روايات البخاري إن الله ورسوله حرم. من لا يقول حرم واضح؟ فلعل المؤلف أعرض عن روايات البخاري حتى لا يقع الإشكال. لأن إن الله ورسوله حرم حرم عائد على من؟ عن الله عز وجل فتذكرون مسألة ذكرناها قديما وهي قرن ماذا اسم الله باسم ماذا رسوله صلى الله عليه وسلم فلعل المؤلف أعرض عن هذه الرواية وأثبت هذه الرواية حتى لا يقع في هذا الخلاف قال إن الله حرم بيع الخمر خمر معلوم ما أسكر وغطى العقل من عصير كل شيء أو نقيعه من عنب أو تمر أو شعير فإنه ماذا فإنه إذا أسكر وغط العقل ماذا حرم فإنه حرم وسيأتي إن شاء الله في باب حد الخمر إن الله حرم بيع الخمر والميتها الميتها قلنا ماذا قد عرفناها سابقا ما مات حتف أنفه أو بغير ذكاة مشروعة لا بد أن يقال القيدين هذا ما مات حتف أنفه أو بغير ذكاة ماذا مشروعة لاحظوا قول النبي إن الله حرم بيع الخمر هنا ماذا الاستغراق فيدخل كل ماذا كل نوع من الخمر مشروبا أو ماكولا من أي نوع من زبيب أو شعير أو عنب أو غيره يشتد اشتد والميتة يدخل فيها كل ميتة إلا أننا نستثني ميتة ماذا الجراد وميتة السمك بحديث أحلت لنا ميتة آني وماذا ودمان قال والخنزير يدخل فيه كل ماذا كل خنزير. قال والاصنام والخنزير عصنام معلومة فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة إني أرأيت أخبرني كان السائل يقول يا رسول الله أخبرني عن شحوم عن بيعي عن حكم بيع شحوم الميتة هل السائل يريد هذا أو السائل يقول أو حكم الانتفاع بشحوم الميتة العلماء مسلكين فمنهم من يقول أن السائل يسأل عن بيع شحوم الميتة ومنهم من يقول أن السائل يسأل عن الانتفاع بشحوم الميتة فجواب النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ علّى له قال رايت شحوم الميتة وفي لفظ يا رسول الله رايت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن هذه تعليل جملة تعليلية وتدهن بها الجلود تدهن أو يدهن كلها واردة تلين يعني بها الجلود على توضع الجلود فتلين بها ويستصبح بها الناس استصبح ماذا استصبح هو ماذا استصبح الرجل أو قد المصباح ويستصبحون يستضيئون يستضيئون بها ويستصبح بها الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم في استصبح بها الناس في الزيت يعني وفي ما يقيدون فقال لا هو حرام هل قول النبي لا هو حرام عائد إلى البيع أم الانتفاع قولين لأهل العلم سيأتي بيانها فمنهم من قال أنه عائد على البيع فيجوز الانتفاع وإنما يحرم البيع ومنهم من قال النبي قال لا هو حرام البيع والانتفاع ثم قال رس أي لا تبيعوها ولا تنتفعوا بها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود أي أهلكهم الله إن الله لما حرم شحومها جملوه جملوه أي أذابوه حتى صار ودكا دهنا ثم باعوه فأكلوا ثمنه تحايلوا على ماذا على الحكم رواه الجماعة أي السبعة والحديث خرجه البخاري في باب بيع الميتة والأصنام في قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قول السائل فإنه يطلع بها السفن وتدهن بها الجلود هذا تعليل لسؤال من تعليل لسؤال السائل يعني أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ثم كان النبي قال لتبيعها فإن بيعها, ماذا فإن بيعها حرام وستأتي بتفصيل مسألة وقال عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود في رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا بين الركنين فرفع بصره إلى السماء فضحك وقال إن الله ثم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن الله هذا قيد لطيف يعني قاعدة فقهية مخوذة ماذا من لفظ المصطفى صلى الله عليه وسلم ضابط فقهي إن الله إذا حرم على قوم ماذا أكل شيء حرم عليهم ثمنه فكل ما حرم أكله حرم ثمنه وأفضل صياغة للضابط والقاعدة ما جاء ماذا ما جاء في النص النبوي الحديث رواه احمد وابو داود والطبراني في الكبير وابن حبان والبيهقي وسكت عليه ابو داود والترمذي وصححه النووي في المجموع الحديث الصحيح دل حديث جابر على مسائل اولها تحريم بيع الخمر وعمله وشربه اجماعا هذا اجماع انه يحرم بيعه وعمله وشربه اجماعا وكل وسيلة تعين عليه لما فيه من المفاسد الشنيعة من ضياع العقل وذهابه ويدخل فيه كل ما أسكر وغطى العقل من أي نوع كان سواء كان سائلا أو جامدا وما كان اشد مفسده منه من الخمر في الضرر فانه اشد حرمه واكبر اثما وهنا فائده التعليل فائده ماذا معرفه علاج التحريم كالمخدرات مثلا التي تفسد العقول وتضيع الاموال وتذهب الاخلاق جيد وتهدم الصحه فانه لا شك انها اشد حرمه في بيعها وتعاطيها وترويجها أنها أشد حرمة من الخمر أنها أشد حرمة من الخمر لأن ضررها أعظم من ضر ماذا؟ الخمر وقد قال صلى الله عليه وسلم كل مسكر ماذا؟ خمر رواه مسلم كل مسكر قد انتبه معي قد يكون المسكر احيانا يتوهم فيه ماذا؟ توهم فيه اللذة طيب لو لم توجد اللذة لكنه مسكر يغطي العقل فيدخل في الحرمة يدخل في الحرمة واضح نعم. ثانيا تحريم بيع الميتة وأكلها والانتفاع بلحمها ودمها وعصبها وكل ما تسري إليه الحياة من أجزائها فإنه ماذا يحرم من الميتة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم بيع الخمر والميتة واستثنى العلماء من ذلك ما تقدم معنا في كتاب الان استثنى العلماء من ذلك الشعر والصوف وماذا والبر وبرو والريش لأنه ماذا لا, ماذا لا يتبع الأصل لا يتبع الأصل لأنه ليس له صلة بمادة الميتة فلا تكتسب ماذا من خبثها لا تكتسب من خبثها والله عز وجل قد امتن علينا قالوا من أصواتها وأوبالها وأشعارها اثاثا ومتاعا إلى حين قالوا في سبيل ماذا في سبيل الامتنان وهذا قول الجماهير أن هذه الاربعه مستثنات من ماذا من حرمه الميته خلافا للشافعي رحمه الله حيث انفرد فقال انه لا يجوز حتى هذه الاربعه لان داخلة في اسم الميتة والاسم يتناولها وقد تقدم الكلام عليها في حديث في في باب الدباغ دباغ الجلودي الميتة ثالثا افاد الحديث تحريم بيع الاصنام لانها مفسده للاديان وتدعو في إلى الفتنة والشرك، ويقاس عليها تماثيل هذا الزمان، كتماثيل الصلبان وتماثيل الزعماء وتماثيل مثلا الرموز وغيرهم، فإنها مشتملة هذه التماثيل مشتملة على التحريم كذلك لما فيها من مضاهات خلق الله تبارك وتعالى، فيحرم بيعها، وقاس عليها بعض العلماء كالشيخ محمد الثمين قاس عليها الكتب المشتمله على الشرك بالله. وعلى ماذا للحاد وعلى ماذا الكفر بوحدانية الله تبارك وتعالى والإيمان به تقاس على هذه التحريم لأنها تفضي لما تفضي إليه ماذا من الشرك بالله عز وجل رابعا تحريم بيع الخنزير ولحمه وشحمه وجلده وكل أجزائه لأنه أو لأن عينه نجسة لأن عينه نجسة وفيه مضار على الدين والجسد من مضار سبحان الله الخنزير قد تساهل بعض الناس ممن تاثروا بالغرب تاثروا بمساعة الخنزير من مضار الخنزير سبحان الله كما ذكر علماء من المتقدمين والمتأخرين أنه سبحان الله يذهب الغيرة سبحان الله ويكسب الاكله الدائم الديافة وهذا مقرر سبحان الله ومن مضاره كذلك مضاره العظيمة على البدن فقد جمع بعض الأطباء ممن كتبوا فيه أنه ينقل للإنسان أكثر من خمسة وعشرين من خلال ماذا من خلال أكل لحمه أو يعني معاشرة الخنزير ملامسته الكثيره وكذا ذكروا منها تليف الكبد وتصلب الشرايين وكثرة الكياس الدهنية وسبحان الله هو قذر مستخبث ولذلك يعني جاءت الأحاديث ماذا؟ في الزجر كثيرا في ثمنه وبيعه الآية ما الذي يحرم فيها؟ قال الله حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير لا قال ولحم الخنزير طيب لماذا في الميتة لم يقل لحم الميتة؟ وفي الخنزير قال لحم الخنزير لأن الغالب في الخنزير عادة الأكل فلذلك قال ماذا لحم الخنزير وأكثر استعمال الناس له في ماذا في أكلهم ومطاعمهم فقال ماذا حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير هذا الجواب الجواب الثاني تأكيدا لحرمة ماذا أكل لحمه تأكيدا لحرمة ماذا أكل لحمه وقد أجمع العلماء على تحريم بيع هذه الصناف الأربعة المذكورة في الحديث الخمر والميتة والخنزير والاصنام دل ظاهر الحديث على تحريم شحوم الميتة والآكد تحريم البيع فلا يجوز بيع شحومها لا يجوز بيع شحومها واختلفوا في الانتفاع في الانتفاع بالشحوم فرق بين البيع ماذا والانتفاع؟ وسبب الخلاف في هذه المسألة كما ذكرنا هو عائد إلى قوله هو حرام هل هو عائد إلى البيوع أم البيع أم عائد إلى الانتفاع فمن العلماء من قال أنه عائد على ماذا عائد على البيع فيجوز الانتفاع بشحوم الميتة ومنهم من قال هو عائد على ماذا الانتفاع فيحرم البيع وماذا والانتفاع فيحرم البيع والانتفاع الجمهور على أنه لا يجوز الانتفاع بشحومها لأن الضمير يعود على الانتفاع وهو أعم من البيع واختار هذا القول من المعاصرين ابن باز رحمه الله وكذلك الشيخ عبد الله ابن بسام وذهب الشافعي إلى أنه يجوز الانتفاع بشحوم الميتة في غير الأكل كطلي السفن والاستصباح وغيره وهذا القول رواية عن أحمد، وهو قول اللي عطاه واختارها الإمام بن جرير الطبري واختاره ابن تيمية وابن القيم وابن عثيمية، إنه جزء الانتفاع بشحومها واستدل بحديث مسلم إنما حرم من الميتة أكلها قول النبي إنما وهذا دال على الحصر، فالمحرم منها ماذا؟ أكلها ولا محرم الانتفاع، وقد ذكر ابن القيم وهذا. يعني لطيف قد ذكر ابن قيم أن باب الانتفاع أوسع من باب البيع وهذه قاعدة يستحضرها الطالب العلم باب الانتفاعات في الأعيان في الأعيان كلها أوسع من باب البيع فقد أحرم بيع الشيء لكن لا أحرم الانتفاع به واضح طيب هل يقال كل من جاز الانتفاع به جاز بيعه لا واضح وكل ما جاز بيعه جاز الانتفاع ماذا؟ الانتفاع به يقول ابن القيم باب الانتفاع أوسع من باب البيع فليس كل ما حرم بيعه حرم الانتفاع به إذ لا تلازم بينهما إذ لا تلازم بينهما. سابعا في الحديث تحريم الحيل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها ولعن فاعلها أو التحايل على محارم الله سبب لغضب الله تبارك وتعالى واستجاب ماذا؟ اللعن وهو مشابه لفعل اليهود فإنهم يعني قد اكثروا من الحيل فإن الله لما حرم عليهم الميتة ماذا فعلوا؟ تحايلوا فأخذوا هذه الشحوم وأذابوها وباعوها مع أنهم منهيون عنه ماذا؟ منهيون عن ماذا؟ الانتفاع انتفاع بالميتة وباب الحيل باب كبير وقد صنف العلماء فيه كثيرا والحقيقة أننا في هذا العصر بحاجة إلى أن ننتبه إلى باب الحيل فكثير من المعاملات المعاصرة ظاهرها الجواز قد يفتي فيها الفقيه أو المفتي بالجواز لكن حين يدقق فيها النظر يجد فيها ماذا؟ بابا من الحيلة وكذلك كثير من المخاصمات واضح في باب الأحوال الشخصية وفي باب العقود والمعاوضات يدخل فيها الحيل فينبغي للفقيه والمفتي والقاضي أن يتنبه إلى باب الحيلة فيستحضر في المعاملة هل فيها ربا هل فيها ظلم؟ هل فيها غرر؟ هل فيها قبل الناس؟ هل فيها غش؟ هل فيها حيلة؟ إذا انتفت الستة الأمور هذه غالبا انتفى ماذا؟ تحريم هذه المعامله وقد أكثر ابن القيم رحمه الله في كتاب الإعلام الموقعين أكثر من الكلام عن الحيل في آخر الكتاب وصنف ابن بطة رحمه الله كتاب الحيل وقد يعني كل الإمام أحمد وغيره كلام كثير كذلك من الأجرجي في كتاب الشريعة صنفوا في باب ماذا في باب الحيل لأنها مشابهة لليهود ولأنها ماذا مما يدخل على الفقه لتحليل ماذا ما حرم ما حرم الله أو تحريم ما أحل ما أحل الله تبارك وتعالى للشيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى كلام عن الحيل الطويل حقيقة وجميل في المجلد الكاسع والعشرين جيد ذكر لطيفة فائدة في الفقه قال وجماع الحيل طبعا في الفقه نوعان إما أن يضم إلى أحد العواضين ما ليس بمقصود تأتي معاملة فيضم إليها ما ليس بمقصود لأجل ماذا لأجل تحليل المعامله المعامله ليست لهذا المضموم واضح وإنما ضم حيلة قال أو يضم إلى العقد عقدا ليس بمقصود مثل مثلا مسألة بيع التأجير بالتمليك تجد دخل في أكثر ماذا أكثر من عقد بعض الشركات تدخل في بعض الصور تتحايل على على الاصل الاصل هو عقد ماذا؟ عقد تجاره هو الاصل لكن حتى يتحايلون يسموه ماذا؟ بيع واضح؟ طبعا لسنا بصدد الحكم عنه يحتاج تفصيل طويل لكن كمثال كمثال في ذلك نعم طيب فائده اصوليه نص بعض العلماء نختم بها الحديث جيد أن التنصيص على تحريم بيع الميتة في حديث الباب مخصص لعموم قوله إنما حرم ماذا أكلها النبي وسلم قال إنما حرم أكلها واضح فقال بعض العلماء إن الذي جاء في الحديث إن الله حرم بيع الميتة نص في التخصيص فحرم ماذا بيع ماذا بيع الميتة أخيرا في الحديث كل ما حرم حرمه الله عز وجل فبيعه حرام وثمنه ماذا وثمنه حرام الحديث الآخر لعن الله اليهود حر حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه في أبي داود لعن الله اليهود ثلاثه لعنهم ماذا لعنهم ثلاثه قال وهو حجة في تحريم بيع الدهن النجس من أين أخذ الإمام هذه المسألة من قوله حرمت عليهم الشحوم فباعوها شحوم ماذا؟ شحوم الميته وشحم الميته نجس قال فيه تحريم بيع الدهن النجس فانه ماذا؟ فان هذه الشحوم من الميتات نجاسات فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فباعوها واكلوا اثمانها وان الله اذا حرم على قوم ماذا؟ اكل شيء حرم عليهم فما هذا القول الصحيح؟ انه يحرم ماذا؟ بيع الادهان النجسه يحرم بيع الانسان هل يجوز الانتفاع بها؟ ما ذكرناه من الخلاف الصواب والله أعلم أنه يجوز الانتفاع بها خاصة إذا دعت الحاجة إلى ذلك نعم. الحديث الثالث عن أبي جحيفة أنه اشترى عبدا حجاما فأمر فكسرت محاجمه لماذا كسر ابو جحيفة المحاجم لأنه فهم من أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كسب الحجام خبيث فهم ماذا التحريم فقطع ماذا؟ قطع دابر المسألة فكسر المحاجم واضح وهذا الذي يجعل المؤلف يريد كلمة وآلة وآلة المعصية وآلة المعصية قال فكسرت محاجمه سبحان الله استجابة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم واستجابتهم لأمر الله عجيب يعني يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كسب الحجام خبيث سيأتينا باب الحجام وحكم يعني هل هو خبيث أو لا؟ يعني النبي قال كسب الحجام خبيث هل يمنعوا من البيع؟ اوراء ستاتي ان يستلم المستاجر الحجام تفصيل المساله قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم ثمن الدم قيل ان المراد بالدم هنا أجر أجرة اجره هذا قول وقيل المراد به ثمن الدم نفسه عين الدم وهذا هو المراد ان المراد تحريم بيع الدم كما حرم الله بيع الخمر والخنزير والاصنام والبيته قال ابن حجر في الفتح وهو حرام اجماعا اعني بيع الدم واخذ ثمنه قال وثمن الكلب ثمن الكلب هنا ماذا الكلب استغراق كل كلب سواء كان هذا الكلب معلما او غير معلم كلب صيد او ماشيه او حرث او زرع فيدخل في كل كلب واضح وكسب البغي البغاء هو الطلب وكثرة ماذا وكثرة استعماله في ماذا في الزنا وسمية المرأة ماذا الزانية بغيا تقبيحا لفعلها ولعن الواشمة الوشم شق الجلد بإبرة أو غيرها ثم وضع في ماذا زعفران أو لونا والمستوشمة ماذا التي ماذا يفعل بها الوشم واكل الربا وسيأتي في باب الربا ان شاء الله وموكله مطعمه ولعن المصورين وقد تقدم معنا الكلام عليهم اخره الحديث خرجه البخاري في كتاب البيوع باب ثمن الكلب وفي باب مؤكل الربا وباب كسب البغي ولكسب البغي والاماء وفي باب الكهانه والحديث لم يخرجه مسلم حتى ان لم اجده في مسلم مع أنه قال متفق من عليه هو في في أحمد والبخاري صحيح وبعض كتب السنن لأن مصطلح الإمام في متفق عليه عندنا ماذا يريد أحمد والبخاري ومسلم ثم ذكر حديث أبي مسعود عقبة بن عامر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاف الكاهن حلوان أصله من الحلو أصله من الحلو وشبهه بذلك وحلوان الكاهن رشوته وما يأخذه على كهانته وشبهه ذلك لأنه يأخذه سهلا بدون مشقة لذلك سماه ماذا حلوان بلا كلفة ولا مشقة في, الباب في حديث آخر جاء عند مسلم في حديث رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام ماذا خبيث وفي لفظ شر ال... ماذا الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام وعن... وجاء عند النساء وابن ماجه وأحمد والدارم عن أبي سعيد الخدري أنه سلم نهى عن كسب الحجام وعن ثمن الكلب وعن عسب الفحل كما سيأتي في الباب في الباب الذي يليه ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وقال إن جاء يطلب ثمن الكلب فملا كفه ترابا رواه أحمد وابو داود وسكت عليه أبو داود والمنذر في مختصره وسكت عليه ابن حجر في الفتح ورجاله ثقات ثم ختم الباب بحديث جابر ان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور والسنور هو القط الحر روه احمد ومسلم وابو داود وأخرجه الاربعه بلفظ نهى عن ثمن الهر نهى عن ثماني الهر لكنه بهذا اللفظ ضعيف قال الترمذي غريب وفي اسناده عمرو بن يزيد الصنعاني قال ابن حبان يتفرد بالمناكير عن بعض المشاهير حتى أنه خرج عن حد الاحتجاج به وجاء عند النسائي نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد إلا كلب صيد قال النسائي ليس بصحيح وقال هذا منكر وجزم البيهق بضعف الاستثناء إلا كلب صيد وإنما الاستثناء في أي شيء وإنما الاستثناء في الأحاديث الصحيح في, في اقتنائه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلب صيد من اقتنى كلبا ماذا نقص من أجله قراءة ثم قال إلا إلا كلب الصيد طيب مجموع هذه الأحاديث دلت على مناهي الأول بيع الدم قلنا المراد في الحديث بالدم هو الدم عين الدم عين الدم جماهير العلماء بل حكى ابن حجر الإجماع على أن بيع الدم حرام على أن بيع الدم حرام إجماعا وأخذ ثمنه حرام فالدم المسفوح والمسحوب من بدن الصحيح للمريض بيعه حرام قال في الكافي ولا يجوز بيع الدم ولا السرجين النجس يعني الدهن الزبل لأنه مجمع على نجاسته وتحريبه أشبه الميتة لكن إن اضطر إليه المريض أو للعمليات فدفع العوض فيه جائز للضروره جائز لأي شيء لأجل الضرورة والإثم على من؟ والإثم على الآخر. الإثم على الآخر وليس على الباذل للعوض الحاجة أو الضرورة إثم وقد جاء ذلك في قرار هيئة كبار العلماء في أنه يجوز مثلاً الشراء من المستشفية الحاجه الحاجة للعمليات أو للضرورة كالنزيفة وكذا فإنه, فإنه يجوز وإن كان الواجب على هذه الجهات الصحية أن تسعى إلى دعوة الناس للتبرع بالدماء وجمعها دون ماذا؟ دون بيع لأن النبي وسلم قال ثمنه ماذا؟ ثمنه حرام, ثمنه حرام ثانيا تحريم بيع أو تحريم ثمن الكلب والنهي عن بيعه وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على اقوال أول, أول تحريم بيع الكلب مطلقا وتحريم ثمنه ويشمل كل كلب المعلم وغير المعلم كلب الصيد والماشية وغيرها لا فرق في ذلك مما يجوز اقتناؤه ولأن الأصل عندهم في النهي التحريم وتحريم ثمنه يلزم منه حرمته بيعه وأكل ثمنه ولأنه عند بعض أكثر العلماء نجس العين لأنه نجس العين فإن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إذا ولغ الكلب في إناء وقد تكلمنا عن هذه المسألة في باب ولغ الكلب في الآنية القول الثاني يجوز بيع الكلاب كلها طبعاً قول أول هو قول الجماهير وحكي عليه اتفاق الجماهير على هذا إلا أن أبا حنيفة رحمه الله أجاز بيع الكلاب، أجاز بيع الكناب واستدل بحديث جابر إلا كلب, إلا كلب, صيد, إلا كلب صيد وفي لفظ عند النساء إلا كلب صيد ولأنه يباح أنظر التعليل قال ولأنه يباح الانتفاع به فلما أبيح الانتفاع به أبيح ماذا؟ هنا ضابط جميل ليس كل ما أبيح الانتفاع به يباح ماذا بيعه طيب لأنه قد يجوز ماذا يجو يجوز ويجب بذله فينتفع الناس به ولذلك الإمام أحمد في بيع المصحف له رواية بماذا بالكراهه والتحريم طيب كيف ينحسن الناس على المصحف قال يجب بذله نعم وذكر بعض علماء من المذهب أنه يجب على الحاكم المسلم والوالي المسلم أن ينشر ماذا؟ أن يعلن بنشر المصحف لاجل أن لا يضطر الناس إلى بيعه وشرائه تعظيما لماذا؟ تعظيما للمصحف ولا شك أن الصواب هو تحريم بيع الكلب وتحريم ثمنه لأن الحديث نص ماذا نص فيه؟ قال حرم ثمن وهذا نص صريح وهو مثال للنص لا يحتمل التأوي حرم ثمنه وفي الرواية الاخرى ونهى عن ثمن الكلب وفي الرواية الأخرى قال كسبه خبيث وفي الرواية الرابعة قال واملأ كفه ترابا كل هذه الزواجر تدل على ماذا على تحريم تحريم بيعه وأما القياس فكما يقول ابن القيم هو من القياس فلا يقاس في ذلك لأن بعض قاسه على بيع ماذا على بيع البغري والحمير فإن الحمار نجس العين جيد فقاسه عليه لكن يختلف القياس في مثل هذا فإن الحمار والبغل قد ركبها النبي وسلم وركبها الناس وانتفعوا بها نعم طيب ثالثا طيب للأسف في واقعنا بدأ الناس تقليدا للغرب بدأوا يبيعون الكلاب واضح طيب لا شك أن الاتفاق على حرمة ماذا بيعها لكن لو قال من لديك ماشية او لديه زرع أو حائط حديقة يعني بستان قال أحتاج إليه ولا أجده، فإننا نقول مثله مثل ومثل ماذا مساله مسألة أنه يجوز شراؤه، لكن ثمنه خبيث، فإيثم على من إيثم على من يقبضه وعلى بائعه المسألة الثالثة بل تأتعجب أنه تجد في في بعض الأسواق أكل خاص لا, لا قل في الغرب عندنا أصبح الآن. أكل خاص لهذه الكلاب جيد ويوجد عيادات بيطريه لمتابعتها وللفحص عليها وليست كلاب صيد ولا كلاب ماشية ولا كلاب حرث ولا كلاب معلمة إنما هي كلاب يقتنيها الناس تقليدا ماذا؟ تقريدا للآخر الثالث من المسائل تحريم ما يؤخذ على البغاء وتحريم البغاء وهو اجماع سواء من حرة أو أمه لأنه, لأنه مقابل كبيرة عظيمة وجزم ابن القيم رحمه الله بأنه يجب على البغي التي تكسبت مالا أنه يجب عليه التصدق يجب عليه التصدق بما كسبت وأنه لا يجوز يبقى ماذا هذا المال لأن النبي قال إن كسبه خبيث لأنه كسبه خبيث وحرم ثمنه. رابعا تحريم الوشم فاعله والمفعول له وقد عده جماعة من العلماء من الكبائر لوقوع وقوع اللعن عليه لاحظوا معي سبحان الله النفس قال ان الله حرم ثمن الدم وحرم ثمن الكلب وحرم ثمن البغي كسب البغي ثم صار في الحديث انتقال ولعن الواشمة واكل الربا ولعن المصورين قال العلماء من ثمره الانتقال الذي حصل ان هذه الامور الثلاثة التي تاتي بعد الانتقال سبب الانتقال هذا انها اشد حرمته فانه قال ولعن ولا شك ان اللعنه اشد من تحريمي الثمن، ولعن الواشمه والمستوشمه، وأكل الربا وموكله مطعمه، ولعن المصورين الذين يصنعون التماثيل أو المصورين الذين يرسمون ماذا؟ يرسمون الصور التي المحرم التي نهى عنها. وقد تكلمنا عن هذا في باب التصاوير في باب اللباس. طيب. رابعا ذكرنا تحريم الوشم. خامسا تحريم مال الربا وبيعه وثمنه. ولعني آكله ومطعمه هل يجب التصدق بثمال الربا كما ذكر ابن القيم في مال ماذا الزانع ابن القيم اختلف قوله في هذا فقال لقد لا يجب لأن الله عز وجل قال ماذا يمحق حقا لأقل فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ومن من هذه الآية لطيفة استدل به بعض المسعتين في الربا من قال أنه يجب ماذا يجب إتلاف ما زاد من مال يعني كسب الربا أنه يجيبوا تلاف مالي لأن الله قال لكم رؤوس أموالكم السادس تحريم الصور والتماثيل ولعن من يصنعون هذه التماثيل والصور ويجسدونها ويرسمونها طيب في حديث أبي مسعود ذكر ثمن الكلب ومهر البغي وزاد حلوان الكاهن وهو ماذا؟ دال على تحريم الكهانة وتحريم ثمنها لأنه أكل للمال بالباطل ولأن التهكه هنا كبيرة ومعصية وما حرم في نفسه حرم عوضه يأتي السادس هل باقي محرم؟ نعم المسألة الأخيرة في بيع ماذا؟ في بيع السنور بيع الهر قال نهى عن ثمن الكلب والسنور وهو دال على تحريم بيع الهر وتحريم ثمانه وإن كان ماذا وإن كان يجوز الانتفاع بالهر بل إنه نافع الهر لكن لا يجوز لا يجوز بيعه لكن قد يجوز في الشيء اقتناءه والانتفاع به لكن لا يقتضي ذلك جوازه ماذا جواز بيعه وأكله ثمانه نعم الباب الذي يليه في السؤال في الباب على أنه ليس بذكر او انثى لكنه يضحك علي بانه ذكر او انثى يعني ما يكون كسب البغي لكن فعله حرام وقد يصل إلى الدخول في باب التشبه فإن التشبه ليس فقط تشبه تشبه بالبغات والزواني واللوطيين مثلا أو غيرهم أو تشبه بالداعرين أو الداعرات تشبه ممقود فلا شك أن الأمر حرام وقد يصل إلى التحريم المغلب الكبير حتى يعني تشبه بالنساء لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ومتشبهات من النساء بالرجال جيد لكنه في ثمنه لا قد لا يعني يكون مثل هذا لكن ثمنه حراء ثمنه حراء نعم واضح السوره شيخنا وقد استخف الناس الحقيقة استخف الناس بباب تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال وانا اقول من اسباب ذلك حقيقة لعلام فانك تجد الانسان في هذه القنوات وفي هذه التماثيل قد يتشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل كلها من باب الضحك ومن باب الفكاهة وهذا لعن نستوجب اللعن يعني حقيقة ينبغي نفطر يفضل الإنسان لهذا المثال حتى في الأطفال يربيها ما ينبغي أن يعلم الطفل أو أن يقلد البنت تقلد الولد والولد يقلد البنت لا لعن الله المتشبهين ولعن المخنفين وكذا تذكرون مر علينا نعم طيب في شيء نعم يا أخي في بعض شيخ يجمعون روث الغنب والأقار الروث الغنم ما حكمه طاهر والبقر طاهر والإبل طاهر فليس بنجاسة فيجوز بيو. لكن روث الحمار لا لا يجوز لأنه نجس روث الكلب لا يجوز لأنه نجس نعم حسن تصوير لا ما نقول انه مثل أصنام الأصنام مضاهات لخلق الله وداعية للشرك والفتنة لكن نخشى أن يكون هذا من التشبه طبعا إذا لغا غير العلامات التجارية في الامات التجاريه قد تكون حق لهم لكن غيره كان يضعها في لبسيه او في بيته أو على سيارته لا يجوز مثل هذا نعم ولو بالذمه بيع ذمه بالذمه مثل الصوره التاسعه مثل إيش اعطيك سيارتي جيد ويبقى عليك عشرة آلاف تعطنيها بعد ستة أشهر كلها في الدم السيارة أعطيها بعد ستة أشهر والثمن أنت بتغطنيها بعد ستة أشهر واضح فجائز ما لم يكن. ها هذا الكالك لكنه بهذه السورة بعضهم أجازة وتذكر وسيأتينا بيع الباب بيع الكالك بالكالك لك هذه السورة من صور الدم في الدم جيد لكنه يستثنى في مكانة ليس بيع الكالك الدين بالدين جيد يستثنى لو كان صنفا لبوية. وهذا يقال على الوجه المشروع سيأتي إن شاء الله في بيع الكالة بالكالة نعم. طيب الباب الذي يليه باقي شخص عنده في هذا الباب المصورين هل الفوتوغرافي يدخل, يدخل فيه المصورين الفوتوغرافي يدخل فيه ذكرنا هذا في باب التصوير تذكرون طولنا خذنا داسوا بالتصوير التصوير يا إخوتي لا شك يعني باب الفائدة تصوير التماثيل تجسيدها هذا لا شك أنه مستوجب لللعن فمن يضع صورة آدم يصورها بالطين أو يجسدها بأي نوع ويرسمها فهذا مستوجب لله واضح رسموا صورة الآدمي باليد باليد جيد الصواب أنه داخل في التحريم هذا تصوير جيد الخلاف في الصورة المعاصرة الآن تصوير الفوتوغرافي والتصوير الغيره هو الخلاف فيه اللي ذكرنا واطلنا فيه القول أقول من قدر على تجنب مثل هذه الأمور فهو أسلم لدينه أسلم لدينه وما زلت أنا قلت في الدرس الماضي القديم ما زلت أقول أن مسألة التصوير مسألة حقيقة النصوص والآثار فيها كبيرة وكثيرة والجزم فيها بأن كثير من الأنواع المعاصره لا تدخل في التصوير أقول يعني في محل نظر كلما أمكن الإنسان أن يتورع في باب التصاوير فهو أفضل له أسوأ لدينه نعم. لا شك صحيح في مسألة بيع السنور والهر أنه حرام أنه لا يجوز بيعه لان في زجرة ماذا نهى عن ثمنه نهى عن ثمن الكلبي والسنور والحديث صحيح في مسلم إنما استثناء هو الذي ضعيف لكن قال نهى عن ثمن السنور كل ويدخل في ماذا كل أنواع القطط لأنه الأل تدل على الاستغرام لا بيع غير المداوات مداوات غير سؤال جيد الآن لو جاب واحد لي كلب أداوي وجاء للبيطر وقال أحتاج مداوات هذا الكلب هذا ليس بيع لأنه لما أجزنا الانتفاع فجواز مداوات ما جاز انتفاع فرع عنه واضح شب إذا أجزت انتفاع به ففرع عنه أنه يجوز مداوات ما جاز الانتفاع بي عنده كلب صيد أو كلب ماشي أو كلب حرط أو كلب زرع أنا حب أن أفقطها جيد أجاز الشارع واختناءها للحاجة والضرورة طيب مريضة فهل يجوز مداواتها؟ يجوز هل يجوز كسب الثمن على مداواتها يجوز ليس بيعاً واضح؟ لا إذا يجوز يجوز. لو أكلها أفون بيع طعامها وما تحتاج له يجوز لا. لأنه جاز الانتفاع بها. لكن الذي هو محرم بيع عينها لأنها إما أنها لا نفع فيها أو لأنها محرمه نعم أو نجسة نعم الشيخ الباب الذي يريه في السؤال أخير فيه في الكلاب شيخ المدربة تدريب عالي في حق المخدرات حكت قد حسنت سؤال مثل الكلاب المخدرات وكلاب التفتيش وكذا في المطارات وغيره المدربة تدريب عالي جدا وعندها يعني خيبلو كان هذه جزء يقول قد يقال ان الضروره داعيه اليها فمثل المخدرات انا اشوف انه يجوز شراء الكلاب المعلمه لاجلها لان ضرر المخدرات عظيم فلو احتجنا نشتريها من بعض الدول لاجل انتفاع بها فلا باس وان قدر الانسان على تدريبها الا ان تسرفه افضل يعني نعم طبعا بعضها يباع بارقام عاليه جدا لاجل تمرسها وخبرتها نعم تدريب لها اذا كان لمنافع المسلمين عظيم كثير من ما يدخل في البلاد مما يضر الناس من المخدرات والمسكرات وغيرها الغالب ان الذي يدل عليه في الغالب هي الكلاب ومواد التفجيرات وكذا غالب الذي تدل عليها الكلاب لانها تعلمها وتلقنها فتره فتصبح تنفر منها فمتى ما شمت رائحتها يعني ظهر عليها وسبحان الله الكلب والسنو كما ذكر الدميري في الحيوان من أكثر الحيوانات شما بل ذكر الدميري أن الهر يشم كلما أخطف يشم على بعد أظن قال فرسخي يعني بواقعنا الآن أكثر من ثلاثين كيلو الفير قد يشم إلى أكثر من فرسخي وإذاك لا تستبعد ما يحسن عند الناس أنه قد ينسى أن يضع الهر في مكان بعيد ثم ثم يرجع لأنه يرجع بحاسة الشم سبحان الله وفي هذا تأمل في خلق الله سبحانه وتعالى في هذا المخلوق الضعيف يعني استشعار عجيب سبحان الله يعني أخذ الأجر على تدريبها جائز أخذ الأجر على تدريب إذا كان في منافع المسلمين ومصالح المسلمين لا بأس نعم نعم قال رحمه الله باب النهي عن بيع فضل الماء قال رحمه الله عن إياس ابن عبد أن نبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي قال وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله رواه أحمد وابن ماجه كان في الباب الذي مضى تجمع عندنا كم تسعة الميتة والخنزير والأصنام والخمر وماذا وثمن الكلب والدم وكسب البغي ومال الربا واكل الربا ومطعمه ثم ماذا ثم كسب حلوان الكاهن وثمن ماذا السنور وثمن السنور الحر نعم تسعة محرمات نعم طيب ثم جاء المسألة التي بعدها باب النهي عن بيع فضل الماء مما لم ذكره أن المؤلف رحمه الله دخل مباشرة في ما يجوز بيعه وما لا يجوز مع أن الفقهاء يبدأون ماذا بشروط البيع لأنه ليس عنده أحاديث في شروط البيع كثيرة واضح فإذاك مباشرة دخل في باب ما يجوز وما لا يجوز نعم. قال عن إياس بن عبد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء عقد المؤلف أولا هذا الباب ليبين, ليبين عند الحنابلة وجوب بذل الماء الفاضل عند حاجته لسقي ماشية مش غيره أو للزرع كما سيأتي بيانه في الخلاف نعم قال باب النهي عن بيع فضل الماء فضل الماء ما المراد به المراد به الزائد عن كفاية صاحبه وهو الماء الذي في الفلات ولا يحتاج إليه لرعي الكلام ويحتاج إليه لرعي الكلام قال عن ياس بن عبد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء رواه الخمسة الا ابن ماجه صحاه الترمذي والحديث اسناده الصحيح و له أصل في مسلم ذكره وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله رواه أحمد بن, بن ماجه وأصله في مسلم ولفظ مسلم نهى عن بيع الماء فعندنا حديثين نهى عن بيع الماء ونهى عن بيع فضل الماء عن بيع فضل ماذا عن بيع فضل الماء ونهى في الحديث الثالث عند النساء نهى عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلى ليمنع به فهذه ثلاث في, في بيع فضل الماء عقد المؤلف هذا الباب ليبين تحريم بيع فضل الماء ليبين تحريم فضل الماء بيع فضل الماء وحديث الباب دالة على تحريم بيع فضل الماء وأنه يجب بذل الزائد منه لمحتاجه والماء الواجب بذل زائده ما هو ما كان في الفلات السحرة أو غيرها من مورد وغيره وما كان نقع بئر أو نبع على نبع عين أو نهر جار فإنه يجب بذله يعني لو سبق إنسان إلى نهر أو نبع أو بئر حفرها الناس فسبق إليها فلا يجوز ماذا لا يجوز أن يمنع ماءها بل يجب عليه بذل بذل هذا الماء يجب عليه بذل هذا الماء فما يفضل عن حاجة الإنسان ولا يلحقه في بذله أذا فإنه يجب بذله. قال في الشرح الكبير: أما الأنهار النابعة في غير ملك فلا تملك ويجب بذلها. وأما ما ينبع في ملكه لو كان له حائط أو بستان كالبئر فنفس ماذا؟ فنفس البئر مملوكة لمالك الأرض والماء غير مملوك في ظاهر المذهب. والوجه الثاني أنه يملك. والخلاف فيه إنما هو قبل حيازته لكن إذا حاز الماء ووضعه في مثلا براميل أو حافظات أو غيرها فانه أصبح محوزا فلا يجب عليه لا يجب عليه بدله ولا يكون ماذا ما ولا يكون فضل ماء المياه المحوزة بالقرب والاواني والخزانات والبرك فهي مياه مملوكه لا يحل اخذها الا باذن صاحبها ولا يجوز بذلها الا لمضطر لا يجوز بذلها إلا لمضطر. ذهب بعض الفقهاء الى منع بيع الماء مطلقا لا يجوز بيع الماء واستدل بظاهر حديث مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء وأنه يجب بذله مجانا من غير طلب عوض لكن ذكر ولي الدين العراقي في الشرح التقريب وقد سبقه النووي، لكن العراقي أكثر ايضاحا ذكر أن لوجوب بذل الماء شروطا متى يجب بذل الماء له شروط مأخوذة من الحديث قال أن يكون ذلك الماء فاضلا من عن حاجته وهو صريح حديث الباب عن ماذا قال فضل الماء فإن المنهي عنه الفضل للماء الأصل يعني الثاني أن يكون البذل للماشية وسائر البهائم ولا يجب عليه بذله للزرع فلو قال أعطني للزرع لم يجب عليه إنما يجب بذله لماذا للماشية لأنها قد تهلك الثالث أن لا يجد صاحب الماشية ماء مباحا ويدل له ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلا. وهذا قال النبي ليمنع به الكلاء علل فدل على أن المراد بفضل الماء أين الماء الذي أين الذي في الفلات الذي في الفلات الرابع أن يكون هناك كلاء يرعى لكن لو كانت أرضا ماذا صبخة لا ينبت فيها الزرع هل يجب بذل الماء لا يجيب لا, لا يجب صبخة فجاءت ماذا ما يجب بذله جيد واضح إذا قلنا للكلاء إذا قلنا للكلاء واضح. هو هذا الخلاف. أي. أي. هذا الخلاف الذي وقع عندنا أنه للماشيه عند الشافعية والحنابي لا يجب بذله لأنها نفس فقد تهلك بالشروط الاربعه أن لا تجد ماذا معا فاضلا قد تجد معا آخر. جيد وأن يكون هناك كلاء ترعى فيه جيد واضح طيب الزرع هل يجب بذله روايتين في المذهب أنه يجب بذله لأجل ماذا الزرع والقول الثاني لا يجب بذله هو الصحيح أنه لا يجب بذله هو الصحيح نعم مما يؤكد المنع من بيع الماء فضل الماء قول النبي صلى الله الناس شركاء في ثلاث وذكر ماذا الكلاء والماء والنار سياتي هذا مزيد الكلام عن هذه المسألة في باب ماذا في باب إن شاء الله أي باب ماذا سيأتي مزيد كلام عن بيع فضل الماء في أي مسألة ها؟ لا لا سنتكلم إن شاء الله عن بيع فضل الماء بزيادة بباب مستقل لا إحياء المواد إحياء المواد الشافعية يذكرون باب أحكام المياه المملوكة بعد أحياء المواد يذكرونها جيد إذا نوجز المسألة الآن الأصل أن الماء مثلا عندك في البيت هل يجب بذله فضله لا يجب لأنك مالك كله يجوز لك أن تبيعه جيد لكن لو جاءك مضطر من ادمي يجب بذله بهيمة قال بعضهم يجب بذله إذا كان فاضلا عندك واضح ما كان في البرك والخزانات وغيرها لا يجب لا يجب بذله واضح طبعا إلا ما كرنا إلا لآدمين قد يهلك أو لماشيتين قد تهلك ما كان في الفلات أو في الصحراء أنت سبقت إليه واضح قد تكون حفرته لا ماذا يجب بذله لمن يحتاج إليه على قول الجماهير لماشية أحمد يرى أنه في ماذا حتى بذله لمن لمن يزرع بالكلا واضحنا الباب الذي يليهنا قال رحمه الله باب النهي عن ثمن عسب الفحل قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نه... فيها أفين باب النهي عن فضل البيع الفضل الكلب وبيع الم تأملوا معي قليل البيعات السابقة وبيع الفضل الماء فيها إشارة قضية مهمة جدا هل ستطيع استنبطها إذا تأملت هذه النصوص بمجموعة تقول أن الشارع حافظ على الضرورات الخمس النفس بالماء بالنهي عن بيع فضل الماء الخمر في ضرورة العقل جيد الأصنام الدين جيد العرض لما حرم كسب البغي وحلوان الكاعني شبق معنا المال ما لا نفع فيه واضح فهذه كأن فيها إشارة إلى أن الشارع الحكيم ماذا كأنه سبحانه ماذا يؤكد معنا حفظ هذه ماذا حفظ هذه ماذا الضروريات الخمس ولذلك دائما على الفقي في بعض الفتاوى أن يستحضر هذه المسألة هل هذه المسألة لا ضرر أو أثر على الضرورات الخمس أو لا قد تبيح مسألة لأجل هذه الضرورات وقد تمنع منها لأجل هذه الضرورات نعم الباب الأخير نعم قال رحمه الله باب النهي عن ثمن عسب الفحل قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن عصب الفحل رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود قال وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ضراب الفحل رواه مسلم والنسائي قال وعن انس رضي الله عنه أن رجلا من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل فنهاه فقال يا رسول الله إن نطرق الفحل فنكرم فرخص له في الكرامة رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب باب النهي عن ثمن الفحل والأصح فيها بالفتح عقد المؤلف هذا الباب ليبين أن إيجارة الفحل للضرب حرام وأن الأجرة باطلة وأن الأجرة باطلة والعسب بفتح العين المهملة وسكون السين العسب جيد المهملة الأقرب الأقرب أن العين مفتوحة وسكون السين وسكون ماذا السين المراد به ماء الفحل فرسا كان أو بعيرا أو غيرهما وعسبه ماذا ضرابه ضرابه جيد فيقال عسب الفحل الناقة عسبا يعني أي ماذا أي عسب الفحل الناقة عسبا أي ضربها ونزل عليها واضح ونزل عليها لم ينهى عن الضراب ولم ينهى عن العسب وإنما نهي عن ماذا بيع ماذا بيع ثمنه واضح أو إجارته وإنما المراد النهي عن الكراء الذي يؤخذ عليه واضح فلو أتى من يضرب ناقته فلا بأس أتى بفحل يضرب ناقته فلا بأس نعم وهو وهذا القول التفسير هذا أن المراد به الكراء هو ما رجحه أبو عبيد القاسم بن السلام وابن الأثير في نهاية في في غير نهاية غريب الحديث وهو النهاية في غريب الحديث نعم لأنه المسا فيها خلافية وهو من باب حذف المضاف كأنه ماذا نهى عن ثمن ماذا كرائي كرائي ماذا عسب الفحل ولأن عارة الفحل مندوب إليها لتكثير نسل ماذا لتكثير نسل الحيوان من بهيمة الانعام والانتفاع به قال عن ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلمне عن ثماني عسب الفحل رواه أحمد والبخاري وابو داود وخرجه البخاري في كتاب الاجاره باب عسب الفحل وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ضراب الفحل وأكثر الألفاظ ضراب الجمل ضراب ماذا الجمل الحديث في مسلم وتمامه ونهى عن بيع الماء والأرض لتحرث فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم ولفظ النساء بيع الرجل أرضه وماله سياتي اشار اليه ان شاء الله وعن انس ان رجلا من ك... من قباب سال النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل فنها فالاصره فيه النهي فقال يا رسول الله ان نطرق او نطرق الفحل فنكرم يكون مكرمه فرخص له في الكلام اذا اراد ان يكرم احدا رواه الترمذي وهو عند النساء مختصرا بلف ان نكرم او نكرم على ذلك ولم يذكر فيها جواب النبي دواية النساء لم يذكر فيها جواب النبي صلى الله عليه وسلم أنه ماذا رخص لهم والحديث اسناده صحيح حديث الباب دليل على أن إجارة الفحل للضراب حرام وأن استئجاره لذلك باطل وهو مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة وهو قول أبي ثور بل ذهب بعضهم إلى وجوب بذله مجانا لأنه مما ينبغي التعاون والتسامح فيه بين الناس وذهب مالك وهو اختيار ابن عقيد من حنابلة وهو لقول جماعة من الصحابة والتابعين إلى أنه يجوز استئجاره لضرب مدة معلومة أو لضرب مدة معلومة أو لضربات معلومة لأن الحاجة تدعو إليه وهي منفعة مقصودة وحمل النهي في الحديث على التنزيه والحث على مكارم الأخلاق واستدلوا بما قرن به من النهي عن إيجارة الأرض فإن إيجارة الأرض منهي عنها لكنها على التنزيه في الحد لفظ الذي ذكرت لكم فقالوا دلالة الاقتران تدل على أن المراد بالنهي التنزيه يقول ابن عقيل من حنابلة ويحتمل عندي الجواز لأنه بيع على منافع, على منافع الفحل ونزوه وهذه منفعه مقصوده والماء تابع لاحظوا يعني في باب البيوع يعني انتباه لي العلماء وهي ابن عقيل يقول الاصل هو ماذا نزو الفحل وليس الماء الماء تابع وعندنا المنهي عنه ماذا البيع او الكراء واضح فيقول رحمه الله وهذه منفعه مقصوده والماء تابع والغالب حصول ماذا حصول خروج يعني المني خروج بعد ماذا بعد نزوه وركوبه على ماذا على الناقه مثلا قال والغالب حصول تعقيب ماذا او عقويب نزوه فيكون كالعقد انظر القياس فيكون كالعقد على المرضع أو قال الضئ ليحصل اللبن في بطن الصبي يقيس ابن عقيل رحمه الله يقيس حكم خراء أو استعجار براب الفحل يقيسه على أي شيء يقيسه على الرضاع يقول استئجار الإنسان لمرضعه المقصود منه ماذا اللبن وقد جاء جواز استعجار المرضع وحرمنا عليه المراضع من قبل مفهوم المخالفة جواز الرضاع جيد طبعا محرمنا على موسى عليه السلام إلا أن يرضع ماذا من ثدي أمه فأخذ من علماء جواز ماذا استئجار ماذا المرضع ولا والوالدات والدات يرضعن أولادهن كحولاني كامل وذكر الله للرضاع. جيد فيقيس ابن عقيل لنا ماذا يقول إنه يجوز استئجار الفحل ليضرب وينزو على الناقة جيد أو غيرها من الأنثى جيد يقيسه هذا الضرب وهذا النزو يقيسه على استئجار يقول لأن الاستئجار في الرضاع منفعته ما هي هو أن يصل اللبن إلى ما إلى بطن الصبي يقول كذلك النزو على البهيمة على الأنثى المقصود هو النزو والأثر هو ماذا خروج ماذا الماء المني يعني الذي يحصل به النسل قال فهو فرع وليس أصل أصل هو ماذا النزو طب هذا قياس قد يقبل يعني في ظاهر لكن الصحيح أنه ليس هذا في مع الفارق قياس مع الفارق إنما جاز الضير استئجار الضير والمرضع الحاجة لأنه تقوم ماذا تقوم بحياة الآدمي لكن الاستئجار وقراء ضراب الفحل لا تقوم عليه ماذا حياته البهيمه ما نعم ولعل الصواب هو ما رجحه الجماهير للنهي الصريح ولأنه مما لا يقدر على تسليمه كأن المؤلف قدم لنا الآن باب ماذا باب الغرر وسيأتي باب مستقل في الغرق قد نطيل فيه القادم كنت أريد أن أخذ بعض لكن لا نقسم أفضل جيد فقال فأشبه إجارة الآبق ولأن ذلك متعلق باختيار الفحل وشهوته ولأن المقصود هو الماء وهو مما لا يجوز إفراده بالعقد وهو مجهول قد ينزو لكن ماذا قد لا يكون هناك ما قد لا يكون هناك ماء يكون منه ماذا حمل واضح فالعقد قائم على ماذا؟ في الاجاره قائم على جهالة، قائم على جهالة. وأما إجارة المرضع خلف فيه المصلحة لمصلحه بقاء خُلِفَ فيه الأصل لمصلحة بقاء الآدمي، فلا يقاس عليه مثله. يقول ابن القيم: إن النهي عن بيع عسب الفحل من محاسن الشريعة. انظر استنباط الفقيه وكمالها. فإن مقابلة ماء الفحل يعني في البهيمة بالأثمان وجعله محلا لعقود المعاوضات مما هو مستقبح ومستهجن عند العقلاء لابن القيم أحيانا لطائف مثل هذه يعني حقيقة مفيدة في لطالب الفقه ولت يعني النظر في العلن في حديث الباب فوائد حرص الشارع على حماية الأموال وأن لا يبذل المال إلا في أمر متحقق فيه الفائدة فبذله في كراء الفحل أو ضراب الفحل غير متحقق الثاني استبعاد الشارع عن كل أمر قد يحدث الندم والنزاع والعداوة فقد يستاجر الفحل ولا يلقح واضح فتحصل ماذا الخصومة والنزاع نقف عند باب النهي عن بيوع الغرر وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد نعم. بيع طيب سال جيد تقدر يقول ما حكم بيع ابوال الابل ايش رايكم يلا ها الشيخ محمد يقول ما في جهاله معروف ايش رايكم هذا جي... ها افترض اننا رجحنا ان بول ال اسمه الابل طاهر وهو الصحيح يجوز إذا قلنا بأن ب... وقد رجحنا في الدرس تذكرون أن أبوال الابل طاهرة جيد فإذا قلنا برجحان أبوالها وعلم القدر فيجوز ماذا بيعه لكن لو قلنا بنجاسته كما هو مذهب بعض العلماء فلا يجوز بيعه لأنه نجس طيب روفه النبي السلام لا نهى عن الصلاة في معاطن الإبل وقلنا من العيل انها ماذا أن روثها تذكر ذهب جماعة من العلم لأنه نجس ولذلك نهي عن السلاة في معاطنها فان قلنا بنجاسته فلا يجوز فلا يجوز بيع طيب بيع السماد الآن ما حكمه طاهر بها السماد البقر وهو أكثر ما يباع الآن جيد بسماد الغنم فبيعه ماذا جائز لأنه بيع لطاهر فيه منفعة مقصودة تحصل للآدمي نعم سؤال جيد حسنت أي قال ان نطرق الفحل نجعل الفحل يطرق يطرق, يطرق الماذا حسن يطرق البهيمة جيد من الأنثى يطرقها فتكون كأنهم إكرام لهم من باب الكرامة فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أي ليس ما يعلم فكأن النبي رخص لهم في ماذا في جواز ماذا الإكرام عليه وهذا مما مقصود أن يأذن الإنسان مثلا لغيره أن ينتفع من فحل يملكه يضرب ناقته أو ماذا البقرة وكذا لا بأس به لا يعني بعض الفقهاء قال ان يعني نعطي عليه من دون اتفاق اجره يعني نكرمه ونعده كرامة فأجاء رخص النبي صلى الله عليه وسلم لكن الحديث ضعيف طبعا ذكرنا الحديث في سندي كلام وإن كان الشيخ الباني قال سناده صحيح لكن ليس عقدا انتبهوا معي سؤال جيد هذا ليس عقدا وليس ماذا وليس أجرة إنما هو نزى فدفع لشات جيد فهذا لا فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم لو ان الناقه نتجت تقصد هذا فنقول يجوز انه أصبح معلوم لا ما يجوز لانه معلق ب بيغ... معلق بيع معلق جيد ثم نهي صريح نفيسه هذا الذي دع الشارع إلى إلى باب بذله والتنافس فيه لا هو أمر خص الله به من ملكه يعني أمر محبه الله لمن ملكه فيبقى نهى عن ثمن عس بالفحل كل فحل نعم يحس ي... وهذا موجود كثير للأسف ولا ترى مبنى المسألة على الجهل مبنى المسألة عندهم على الجهل لو نبهوا عليه وبعكسه هناك ناس يفعل طريقة طيبة وهو يقول عندي مسرح سراح مراح فيه مثلا فحل فمن أراد يأتي به يأتي بمثلا بهيمته فهذا طيب طبعا هو لا يذهب به لغيره لأجل أن يحفظه فهذا لا بأس فيه أما الإيجارة بأيام معلومة أو بضربات معلومة واضح فهذا حرام الصواب أنه حرام نا. وإن كان يفعلونه الناس لكنه المقصود ما هو مقصوده كراء هو عقد إجارة على كرائه لأجل ماذا لأجل نزوه وماذا ومائه فنهى عن أسب الفحل نا. صلى الله عليه وسلم كما قال ابن القيم هو من كمال الشريعة سبحان الله ومثل هذه الأشياء يستهجن الإنسان يأتي يطلب من غيره بعيراً جيد فحلاً ويقول أريد أن ينزو على مثلا ناقتي أو كذا فاستهجن الشارع مثل هذا نعم. تمشي ذكرنا الصواب أنه إذا كان غالب عليه الشيخ الشغان ما كان يعيش في البحر والماء المرماوي هذا ما حكمه نقول برماي نقول الحكم في ماذا الحكم على ما غلب. فإن كان الغالب حياته في البر فيحكم بأنه في البر وإن كان الغالب في الحياة في البحر يحكم بحر إلا أن يكون موته في البحر فنعده ميته بحر واضح فوجدته يطفو على الماء وهو مما يعيش في الماء كثيرا فعده ماذا ميتت؟ ماذا الماء فيجوز الانتفاع به واضح نعم نعم إذا جاز جهاز مما يجوز اقتناؤه لا باس ما في مانع لم يمنع مثلا مثل الهدهود البغبغاء غيرها ما نهى عن اقتنائها الحمام الى اخره ما اجى ها حتى ثمنه لم ياتي فيه النهي يبقى الخلاف في ثمن الك طبعا هل يجوز اقتناء ال السبوع سباع ضب فهد اسد هل يجوز اقتناؤه الصحيح إنه لا يجوز اقتناؤه جيد لو اراد ان يشتري لا يجوز ذكرنا مرة معنا هذا في حديث طارق بن شهاب في, في باب لما ذكرنا النهي عن المياثر الحمر ذكرنا أنه لا يجوز بيع السباع جيد لكن مثل هذه الحيوانات التي جاز اقتناؤها مثل بعض الطيور جيد فانه لا باس تبقى الخلاف عندنا مشكل في مساله بيع البازي والشهاب والشاهين والصقر. هل يجوز أجازه بعض العلماء إذا كان معلما ويصيد من باب ماذا أنه من المعلمات لكن يشكل عليه ماذا يشكل قياسه على الكلب فإن الكلب ماذا وإن كان معلما ويصيد نهي عنه ها؟ ده ده ده ها عن نهى عن كل ذيناب من السباع والطير فجيد هل النهي نهى عن كل ذيناب من السباع والطير هل النهي عن الأكل؟ أو النهي عن الانتفاع نرجع إلى المسألة الأولى لا هو حرام فمن قال إن النهي عن الانتفاع حرم الثمن ومن قال إن النهي عن الأكل أباح الثمن واضح فمن مذهب الشافعية الملع ومذهب الحنفية ومذهب مالك جواز بيع هذه الطيور وشرطه أن تكون مما يعلم وينتفعوا به في الصيد أباحه لكن بعضهم قال نهى عن كلي فأدخلها عامة ماذا في كل ماذا مال هنا فلا يجوز بيعه ولا ويحرم ثمنه والانتفاع به نعم لكن ما الحل في مثل هذا بذله بذله وماذا واقتناصه واضح نعم طيب يبقى شيء ما مب... بكأعيد في المسألة مهمة ما باب البيوع والمعاملات على عيلة ولذاك تحتاج إلى تحريك الأذهان ولذاك نفرح بالأسر لأنها تنشئ عيلة نعم القرد لأسف يحرم بيع القرد والشراء يحرم <تصفيق> طيب إيش نعد إيش نعد القرد لكن في أصول قبل يكون من ذات نيات أنه مما مسخ واضح فلذلك العلماء عدوا أن عند المذهب عرمة بيعه جيد لأنه ماذا مما مسخ هذا عنده من التعليلات جيد وإن كان قد لا يقال أنه من السباع ولا من ذوات الأنياب لكن المسخ هو الذي قال جعلهم يقول عنه في المنع لا لا جعل منهم القرادة والخنازير عبد الطاود صح حديث مسلم هذا قول الفقهاء لكن هل في انتفاع أصلا به؟ لا لا شكال لا شكال وقوع وقوعه في الناس لا يدري على جوازه لكن ما الانتفاع به هل يجوز اقتناؤه؟ نرجع لمساعدة اقتناء إذا جاز الاقتناء قد نقول بجوازه بيه. ما يجوز اقتناؤه، يعني الصقر أجزن اقتناؤه لانتفاع به لكن ما الذي يمثأ به مثل القرد إلا فيما أحيانا فيما يمنع ويضر أحيانا وقد يكون فيما هو محرم من تقليد الآدمين وغيره جيد نعم لقى المذهب على حرمة بيه هنا الحجام قال وأمر بكسر محاجمه فهي آلة معصيه لأن الراوي يرى ماذا أبو جحيفة رحمه الله ورضي عنه يرى أن كسب الحجام هو يعرف حديث النبي كسب الحجام خبيث فيرى أن آلة الحجامة تقود إلى ماذا إلى كسب خبيث فهي آلة معصيه ويقاس عليها كل آلة معصيه فلا يجوز بيعها من ألوات اللهو والطرب وغيرها احسنت وقد ذكر هذا الشيخ محمد الشيخ محمد الهيمين رحمه الله في شرح بلوغ مرام لما جاء عند حديث إن الله حرم بيع الخمر والخنزير والأسنام أجاد وأفاد في شرحه وأطال نفس حقيقة يعني إذا أمكنكم مراجعتها في فوائد نفيسة ذكر الشيخ أنه يقاس عليه آلات الله والطلب وغيرها نعم لو كانت الميتات مما يطعم فتنتفع بها البهائم نجسه فلا يجوز تعامل بهيمه النجاسه واضح ذكر هذا الشافعيه نعم طيب نكتفي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك